لنا راح راح نبدا الان الاجابه على الاسئله ونسال الله التوفيق للصواب اما بالنسبه الترجل الذي وعدناكم البارحه فقد بعثنا من يبحث عنها في السوق فلم يجدها وقالوا لنا تاتي بعد شهرين يعني لم ياتي موسمها بعد فنعتذر إليكم اليكم من هذا وان شاء الله تعالى اذا جاء موسمها فمن كان منكم باقيا في المدينه نعم بعد شهرين إن شاء الله يبحث عنها وسيجدها إن شاء الله وتعالى أما الآن فإلى الأسئلة وأسألكم هل هل لكم رغبة في أن يكون لنا درس بعد صلاه الفجر لا باس طيب وهو كذلك إن شاء الله وتعالى هنا هنا مبالغ يبلغ الاخ بعد الفجر هنا ان شاء الله المغرب المغرب احنا الان اول المغرب غدا ان شاء الله إن شاء الله باذن الله نعم نبدا بسم الله والحمد لله سائل يقول فضيله الشيخ ما رايكم في الدعاء في سجود التلاوة الذي يتناوله كثير من الناس وقد اورده ابن كثير في تفسير سورة صاد وهو اللهم اكتب لي بها عندك أجرا واجعلها لي عندك ذخرا وضع بها عني وزرا وقبلها مني كما قبلتها من عبدك داود وهل سجدة صاد من عزائم السجود أم لا بسم الله الرحمن الرحيم هذا الأثر الذي ذكره أن تفسير كثير ذكره غيره أيضا من العلماء يقول اللهم لك سجدت وبك امنت وعليك توكلت سجل وجه الله إلا يخلقه وصوره وشق سماه وبصره بحوله وقوته فتبارك الله احسن الخالقين اللهم اكتب لي بها أجراء وحط عني بها وزراء واجعلها لي عندك تخرى وتقبلها مني كما تقبلتها من عبدك داود وهو دعاء مناسب لكن يقول قبله سبحان ربي الأعلى بعموم قول النبي صلى الله عليه وسلم اجعلوها في سجودكم ويقول كذلك سبحانك اللهم ربنا وبحمدك اللهم اغفر لي وأما سجدة صاد فالصواب أنها من سجود التلاوة هي سجد يعني بمعنى أننا إذا مررنا عليها سجدنا سواء في الصلاة أو في غير الصلاة وأما هي هل هي من عزام السجود؟ فقد قال عبد الله بن عباس رضي الله عنهما سجدة صاد ليست من أعزام السجود وقد رأيت النبي صلى الله عليه وسلم يسجد فيها نعم جزاكم الله خيرا سائل يقول هل يجوز للولد أن يعصي والده الذي يمنعه من الزواج بحجة الدراسة يجوز للولد أن يعصي والده إذا كان يريد أن يتزوج والاب يقول لا تتزوج بحجة الدراسة فما دام الابن قادرا على الزواج فإنه يعصي والده إذا منعه لأن لدينا شيئين الشيء الأول أمر النبي عليه الصلاة والسلام والشيء الثاني نهي الأب فهل نطيع أمر الرسول أو نمتثل نهي الأب أجيب جماعه نتعام رسول، وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم يا معشر الشباب من استطاع منكم الباءة فليتزوج فإنه أغض للبصر وأحصل للفرج وأما الدراسة فإن الزواج لا يمنعها ولا ينقصها شيئا بل ربما يكون الرجل إذا تزوج أكثر حرصا منه على العلم مما إذا لم يتزوج لأنه يغض بصره ويزول ما في نفسه من الحرص على النكاح فاذا تزوج اطمان وتاهل فليعصي والده في طاعه الرسول صلى الله عليه وسلم ومن يطع الرسول فقد اطاع الله نعم جزاكم الله خيرا ثم ان نقول للوالد الذي يقول لا تزوج من اجل الدراسه نقول له اتق الله قدر نفسك أنك في موضع ابنك اليوم وهو شاب يريد أن يتزوج فهل ترضى أن أحد يمنعك إنه لا يرضى بذلك ابدا فكيف يختار ابنه ما لا يختاره لنفسه هذا غلط ونقول ايضا إذا كان الابن لا يجد وهو, وهو يدرس وطلب منك أن تزوجه وأن تقادم عليه على, على تزويجه واجب عليك أن تزوجه يعني يجب على الأب إذا كان غنيا وابنه فقيرا وطلب أن يتزوج يجب على الأب أن يزوجه فإن كفته الواحدة وإلا وجب عليه أن يزوجه بثانية فإن كفته الثانية وإلا وجب عليه أن يزوجه بثالثه فإن كفته الثالثة وإلا وجب أن يزوجه برابعه حتى العفه لان القاعده الشرعيه في هذا ان كل من لزمته نفقه شخص لزمه إعتافه نعم جزاكم الله خيرا هذه فضيله الشيخ بعض الطلبات احدهم يقول ارجو منكم ان تخبرونا عن صحه والدنا الشيخ عبد العزيز حفظه الله هو طيب بخير الحمد لله ولا في شيء نعم. وآخر يقول نرجو أن تكملوا معنا بقية الأسبوع لأن نصيب أهل المدينة منكم يسير <تصفيق> نعم يسير على أنه فعل مضارع لا على أنه بمعنى قليل يعني يسير أي أنه حظنا كثير يعني يسير كثيرا ما الكلام كلام <تصفيق> السهل الله إن شاء الله لا إن شاء الله أنتم أنتم أهل أن يبقى مثال عندكم لا إن شاء الله بيأخذ نراجع الموضوع إن شاء الله تبارك الله خيرا يقول السائل هناك قاعدة تقول أن نفي الأخص يدل على ثبوت الأعم نرجو من فضيلتكم توضيح هذه القاعدة مع التمثيل مثال لذلك قول الله تبارك وتعالى لا تدركه الأبصار وهو يدرك الأبصار فنفى الله عز وجل أن الأبصار تتركه وهذا يدل على ثبوت أصل الرؤية لأن نفي الإتراك نفي للأخص ونفي الأخص يقتضي وجود الأعم إذ ليس من البلاغة أن تنفي الأخص والأعم قد نفي بل إن في الأعم فيدخل فيه الأخص فلو كان الله لا يرى تمتعه قوم واستدلوا بالآية لو كان الله كذلك ما صح ان يقال لا تذكر الابصار ولكان اللفظ الصحيح لا تراه الابصار وهذه القاعده مفيده جدا لطالب العلم ان نفي الاخص يدل على وجود الأعم لان نفي الاخص مع انتفاء العام عي من القول وليس, له وليس فيه بلاغه لكن إذا نفل دل على وجه لوجد نعم. جزاكم الله خيرا سائلة تقول هل يجوز للمراه أن تضع ما يسمى باللولب هل هو جائز أو محرم وهل استعمال حبوب منع الحمل جائزة أم لا فإذا كان الأخير ما هو المشروع في ذلك أولا ينبغي أن نعلم ان نبينا محمدا صلوات الله وسلامه عليه رغب في كزره الاولاد فقال تزوج الوجود الولود واذا كان الرسول يرغب ذلك فلا ينبغي لنا ان نعدل عما كان يرغب يرغبه الرسول عليه الصلاه والسلام وكانت الاولاد لا شك انها عز عز للأمة ولهذا ذكر شعيب قومه بذلك فقال واذكروا إذ كنتم إيش قليلا فكثركم وامتن الله بي على بني إسرائيل فقال وجعلناكم أكثر نفيرا فكلما كثرت الأمة كان ذلك من أسباب اكتفائها بنفسها وعزتها وهيبتها بين الأمم لكن قد تدعو الحاجة إلى, تقليل إلى, إلى, تقليل إلى عدم الحمل مثلا, مثلا مثل ان تكون الأم مريضة او ضعيف الجسم لا تستطيع ان تحمل كل عام فحينئذ نستعمل ما يمنع الحمل الى مده معينه من ذلك العزل عزل الرجل عن المراه وقد كان الصحابه رضي الله عنهم يفعلون ذلك في عهد النبي صلى الله عليه وسلم ومعنى العزل ان الرجل اذا جامع زوجته واراد ان ينزل نزع عنه حتى لا حتى لا ينزل الماء الدافق في رحم الماء والطريق الثانية طريقة اللولب طريق اللولب إذا دعت الحاجة إليه لا بأس به الطريق الثالث طريق الحبوب وهذا لا نشير به بل قد يتوجه القول بأنه حرام لأن الذي بلغنا أن هذه الحبوب لها أضرار عظيمة على الرحم وعلى الدم وعلى الأعصاب ومثل هذا يمنع من الشرع لقول النبي صلى الله عليه وعلى الله وسلم لا ضرر ولا ضرار نعم جزاكم الله خيرا يقول جاء في الحديث الشريف إلا أن تروا كفرا بواحا فما هي ضوابط الكفر البواح الكفر البواح يعني الظاهر الظاهر البين الذي لا يحتمل التاويل فاما ما يحتمل التاويل والعذر فانه ليس كفرا بواحا نعم جزاكم الله خيرا يقول نسمع بعض الناس او نقرا في الصحف كلمة المدينة على ساكنيها الصلاة والسلام، فهل هذا جائز؟ نعم يجوز أن يراد باللفظ العام المعنى الخاص، فإذا قال القائل على ساكنيها أفضل، فما فماذا يريد؟ يريد الرسول عليه الصلاة والسلام، ولا يريد كل من ولا يريد كل من سكنها، وإرادة المعنى الخاص باللفظ العام. وارده في لغه العرب ومن ذلك قوله تعالى الذين قال لهم الناس ان الناس قد جمعوا لكم فاخشوهم القائل واحد ولا كل الناس واحد والجامعون فئه من الناس قريش ليسوا كل الناس لكن هذا من باب اطلاق اللفظ العام واراده الخاص نعم جزاكم الله خيرا يقول السائل يقال أن رسول الله صلى الله عليه وسلم لم يتثاءب قط وأن التثاؤب من الشيطان وحيث أن التثاؤب من الشيطان فمن مانع من أن يستعيد الإنسان من الشيطان حيث أنني سمعت من يقول أن استعادة من الشيطان بعد التثاؤب بدعه أما كون الرسول عليه الصلاة والسلام لم يتثاءب فهذا لا أدري عنه. هل كان يتثاءب او لا يتثاءب لا ادري وأما أن ان السعيد بالله من الشيطان عند التثاؤب فلا لا السعيد بالله من الشيطان عند التثاؤب لان معلم الامه محمد صلى الله عليه وسلم لم يرشدنا الى ذلك بل قال اذا تتاءب احدكم فليقضم ما استطاع ومعنى يقضم يمنع فان لم يستطع فليضع يده على فمه هكذا ولم يقل وليسعد بالله من الشيطان الرجيم وإذا سكت النبي صلى الله عليه وسلم عن شيء مع وجود المقتضي فإنه يدل على أنه ليس بمشروع وأما قوله تعالى وإما ينزغنك من الشيطان نزع فاسعد بالله فالمراد في ذلك إذا نزقت الشيطان بمعصية فاستعذ بالله ومنه ما يحصل للمصلي من الوساوس والهواجيس في صلاته فان رسول الله عليه الصلاه والسلام لما شكا اليه احد الصحابه انه يكثر الوسواس عنده امره ان يكفل عن يساره ثلاث مرات ويستعذ بالله من الشطار الرجيم جزاكم الله خيرا ما قال بكذب يلتفج, يلتفج بالصلاة ويتفل ويقول أعوذ بالله من الشضارة لكن إذا كان في الصف فهنا يتعذر التفل إذا تفل سوف يؤثر على الذي إلى جنبي ولكن يكفي التعود هنا بدلا عن التفل نعم جزاكم الله خيرا سائلة تقول ما حكم إخراج المرأة كامل صدرها عند المحارم والنساء الذي ينبغي أن نعلم أن بعض النساء فهمنا من قول النبي صلى الله عليه وسلم لا تنظر المرأة إلى عورة المرأة أن المعنى أن المرأة يجوز أن تلبس من الثياب ما يستر ما بين الرقبة والسرة وهذا غلط لأن الرسول صلى الله عليه وسلم إنما نهى المرأة الأخرى لا تنظر إلى عورة المرأة ولم يقل للمرأة المنظورة لك أن تلبس الثياب القصيره لكن لو فرض امرأة عليها ثياب كاسية كساء تاما ثم ارتفع توبها لحاجة حتى بدت عورتها فلا يجوز للمرأة الأخرى أن تنظر الى عورتها ومن المعلوم ان النساء الصحابه رضي الله عنهم كنا يلبسن القمص من الكف الى الكعب في البيوت اما اذا خرجن الى السوق فان المراه تجر ذيلها الى شبر وإلى الى ذراع حتى لا ترى اقدامهن وتنتقب اذا خرجت الى السوق حتى لا يرى وجهها ولهذا نهى النبي صلى الله عليه وسلم المرأة المحرمة أن تنتقب لأن عاده النساء أن ينتقبن إلا أنني أنا لا أفتي بجواز النقاب الآن يعني لاني رأيت أن النساء لما أفتي إلهن بالنقاب ماذا صنعت توسعنا فيه فصارت المرأة بدلا تخرج لعينها فقط تخرج العين والجفن والحاجب والوجنه وحتى بلغ بهن الحال الى ان يتلثمن على الانف والفم ويخرج الباقي فلذلك لا افتي بالجواز سدا للذريعه والمنع من الفتوى سدا للذريعه لا باس به فها هو عمر وخطاب الخطاب رضي الله عنه لما كثرت طلاق الثلاث في زمنه وكان الطلاق الثلاث في عهد الرسول صلى الله عليه وسلم وعهد ابي بكر وسنتني من خلافه عمر طلاق الثلاث واحده يعني اذا طلق الرجل زوجته قال انت طالق انت طالق انت طالق فهي واحده لكن لما كثر ذلك في الناس في زمن عمر امضاه عليهم وقال اذا طلق ثلاثا فانه لا, يم... لا يمكن من مراجعة زوجته سدل لإيش للذريعة نعم جزاكم الله خيرا سائل يقول هل يجوز المرور من أمام المصلي الذي لم يضع سترة وهو ساجد وهو إيش ساجد, ساجد. يعني, يعني كيف يمر بين وهو ساجد يعني يمر أمامهم وهو ساجد يعني الـ الـ الـ الـ لكن كيف يمر بين يديه وأساجد نعم عدل السؤال يعني ما تصور إنسان يمر بين يديه المصلي والمصلي ساجد أبدا كل حال المرور بين يديه المصلي محرم قال النبي عليه الصلاة والسلام لو يعلم ماره بين يديه المصلي ماذا عليه يعني من الإثم لكان أن يقف أربعين خيرا له من أن يمر بين يديه أربعين لا يدي أربعين يوم أو شهر أو سنة لكن الأول بزار أنه قال أربعين خريفا خريفا يعني إيش؟ سنة يعني لو تقف أربعين سنة لا تمر بين يدي المصلي ونحن نطالبكم في أربعين دقيقة فقط لكن بعض الناس هداهم الله يمر بين يدي المصلي ولا يبالي إلا إذا كان الإنسان خلف الإمام فلا بأس أن تمر بين يديه لأن ستة الإمام ستة لمن خلفه نعم جزاك الله وكذلك رسول. أيضا في المطاف يوجد بعض الناس يصلون في المطاف فهنا لا حرمة لهم هؤلاء لا حرمة لهم ما دام المطاف مزدحما مر بين أيديهم ولا تبالي والاثم عليهم هم حيث جعلوا يصلون في موضع الطواف. نعم. نعم جزاكم الله خيرا السائل يسأل عن الاستخارة هل لها وقت محدد أم يستمر الشخص في هذا الدعاء حتى ينجز ذلك الشيء المطلوب؟ نعم. صلاة الاستخارة مشروعة إذا هم الإنسان بالشيء وتردد أما إذا عزم فليست مشروعة. لكن اذا تردد لا يدري اي الامرين خير فهنا يستخير من من يعلم غيب السماوات والارض ولهذا يقول في دعاء الاستخاره اللهم اني استخيرك بعلمك واستقدرك بقدرتك واسالك من فضلك من فضلك العظيم اللهم ان كنت تعلم ان هذا الامر خير لي الى اخره استخير الله فإن بدالك شيء فقد تبين الامر وإن لم يبدو فأعد الاستخار مرة ثانية وثالثة ثم ما اراده الله لك فسوف يأتيك. نعم. جزاكم الله خيرا. سائلة تقول كم المدة التي يغيب الزوج عن أهل بيته عند سفره للعمل؟ ليس هناك مدة محددة شرعا. فما دام الإنسان في حاجة إلى السفر فله أن يسافر وإذا أذنت المرأة فله أن يبقى إلى سنوات أما إذا لم تعدن فإن الحاكم أي القاضي يقدر المدة المناسبة وهذه تختلف باختلاف الأحوال إما نص سنة أو ثلثين سنة أو أقل حسب ما تقتضيه الحال لأنه أحيانا يكون غيب الزوج عن امرأته ولو سهرين يضر بها إذا لم يكن عندها مال أو كان حولها جيران تخاف منهم أو ما أشقد ذلك فالمهم أن هذه ترجع إلى تقدير الحاكم وهذا يختلف بالخياف الأحوال نعم جزاكم الله خير سائل يقول قرأت في فتوى لكم أنه ليس ضروريا التصاق قدم المصلي بقدم جاره في كل الصلاة فكيف نفسر قوله صلى الله عليه وسلم سد الخلل ولا تجعل فرجة للشيطان أو كما قال عليه الصلاة والسلام لا منافاة بين هذا وبين ما نقل عنه نحن نقول إن المصلين إذا قاموا ينزقون الكعب بالكعب والمنكب بالمنكب وهذا هو التراص إذ أن الشيطان لا يجد مكان هنا يدخل منه ومن المعلوم أن الصحابة رضي الله عنهم لم يكو لم يكونوا إذا سجدوا يفتح الإنسان رجلي حتى تلصق برج أخيه بل المشروع في السجود أن تضم إحدى القدمين إلى الأخرى بدون فتحه هذه واحدة ثانيا فهم بعض الناس أن إرصاق الكعب بالكعب معناه أن الإنسان يفتح ما بين رجليه كثيرا وهذا غلط المراد في إلزاق الكعب بالكعب التراص حتى يكون الأعلى والأسفل على حد سواء والإنسان إذا فتح قدميه صار الأعلى منفرجا وهذا من الفهم الخاطئ ولهذا يجب علينا أن نفهم النصوص كما وردت وقد ذكر الحافظ بن حجر رحمه الله في فتح الباري ان ذلك اعني الزاق القدم بالقدم والكتف بالكتف من اجل تحقيق المساواه يعني تسويه الصف لان تسويه الصف على القول الراجح واجبه بدليل ان النبي صلى الله عليه وسلم حذر من من المخالفه وقال تسووا صفوفكم او ليخالفن الله بين وجوهكم نعم جزاكم الله خيرا سائل يسأل عن آخر وقت لصلاة الوتر عن عشاء عن آخر وقت لصلاة الوتر نعم صلاة الوتر تبتدئ من صلاة العشاء حتى وإن جمعتها إلى المغرب تقديما يجوز الوتر وتنتهي وينتهي وقتها بطلوع الفجر ودليل ذلك قول النبي صلى الله عليه وسلم اجعلوا اخر صلاتكم بالليل وترا وقوله فاذا خشي احدكم الصبح صلى واحده فاوترت ما صلى فجعل النبي صلى الله عليه وسلم منتهى الوتر هو طلوع الفجر لكن لو فرض ان الانسان اخر الوتر الى اخر الليل ولم يقم حتى طلع الفجر نقول يصلي في الضحى الوتر شفعا فاذا كان من عادته ان يوتر بثلاث صلى كم اربعه ان يوتر بخمس صلى ستا ان يوتر بسبع صلى ثمانيا ان يوتر بتسع صلى عشرا ان يوتر ب11 صلى عشرة لقول عائشه كان النبي صلى الله عليه وسلم اذا غلبه من النوم من الليل نوم او وجع صلى من النهار ثنتي عشره ركعه هكذا قالت رضي الله عنها نعم جزاكم الله خيرا سائل يقول هل للقاتل عمدا من توبه وما هو الراجح في ذلك جزاكم الله خيرا أتلو عليكم الايه وكفى بها جوابا قال الله عز وجل والذين لا يدعون مع الله الها اخر وهذا يعني الشرك ولا يقتلون النفس التي حرم الله إلا بالحق ولا يزنون ومن يفعل ذلك يلقى أثاما يضاعف له العذاب أم القيامة ويخرج فيه مهانا أكمل الآياء ألا واحد, واحد خاص السؤال خاص أحسن إلا من تاب وآمن وعمل عملا صالحا فأولئك يبدل الله سيئاتهم حسنات وكان الله أفور رحيم وقال تعالى قل يا عبادي الذين أصرفوا على أنفسهم لا تقنطوا من رحمة الله إن الله يغفر الذنوب جميعا إلا القتل هل قال الله إلا القتل لا إن الله يغفر الذنوب جميعا فكل من تاب من ذنب تاب الله عليه ولكن أعلم أن القتل عمدا يتعلق به ثلاثة حقوق استمع لها الحق الأول لله عز وجل لأن الله حرم قتل نفس الله بحق هذا بالإجماع أن التوبة منه صحيحه والنصوص ظاهرة في ذلك من التوبة والسنة الثاني حق لأولياء المقتول وهم ورثته وحق هؤلاء أن يسلم القاتل نفسه إليهم ويقول نعم أنا قتلت صاحبكم وأنا مستعد الآن لما ترون خصاص دية عفو وخير لمن لمن يا أخوان لورثه المقتول طيب هذا تصح توبته لأنه أدى حقه الحق الثالث للمقتول المقتول الذي حرمه من دنياه وهو أبيام الله عز وجل وتقديره لكن له حق لو لم يقتله لبقي هذا الحق هل نعلم أنه سقط بالتوبة أو لا الجواب لا يعني حق المقتول يكون يوم القيامة يكون يوم القيامه فروي عن ابن عباس رضي الله عنهما أنه لا توبة للقاتل وحمل هذا الاثر عن ابن عباس أن ذلك باعتبار إيش؟ باعتبار حق المقتول أما حق الله وحق اولياء المقتول فالتوبة فيه ممكنة والذي أرأي أنا الذي أرأ انه اذا صحت التوبه فان الله تعالى يتحمل عن التائب حق المقتول ويتحمل حق المقتول ويتيب المقتول بقدر ما مظلمته اي بقدر ما ظلم لان النصوص عامه في صحه توبه القاتل والله تعالى اكرم الاكرمين فالصواب ان القاتل عمدا له توبه وأنه إذا تاب تاب الله عليه من كل وجه نعم لا لا ما في الكفار قتل العمد ما في كفاره نعم جزاكم الله خير هذه سائلة تقول هل لبس المرأة للملابس الشفافة والقصيرة والبنطال لكن هنا مسألة لو قال قائل إنه سيقتل ثم يتوب يجوز لا يجوز لو قال قائل انا سااكل في رمضان وانا صائم واتوب يصلح لا اولا لانه ربما لا يوفق للتوبه والعياذ بالله والثاني ربما يموت قبل ان يتوب ولهذا لا يجوز انسان ان يقول سافعل الذنب واتوب منه هذا غير صحيح نعم جزاكم الله خيرا هذه سائلة تقول هل لبس المرأة للملابس الشفافة والقصيرة والبنطلون أمام زوجها يدخل في قول الرسول صلى الله عليه وسلم صنفان من أهل النار الحديث إذا كان أمام زوجها فإنه لا يدخل بذلك لبس القصير والشفاف لأن الزوج مع زوجته لا حرج عليهما جميعا أن يبدي أحدهما للآخر عورته كما قال الله تعالى والذين هم من فروجهم حافظون إلا على أزواجهم أو ما ملكت ايمانهم فإنهم غير مولومين وكان النبي صلى الله عليه وسلم يغتسل من الجنابة هو وعائشة رضي الله عنها في إناء واحد يعترفان منه جميعا وتختلف أيديه ما فيه هذه يدها مثلا قد نزعت الغرفة, أو الغرفة والرسول قد نزل يده ليغرف وهذا يدل على ان انه ليس بين الزوجين عوره لكن البنطلون لا نرى جوازه ولا مع ولا مع الزوج البنطلون لان البنطلون خاص بالرجال فاذا لبسته النساء صار ذلك تشبها منهن بالرجال وهذا امر خطير نعم جزاكم الله خيرا سائل يقول ما حكم القسم بهذه الصيغة ورب المصحف اللهم المستعان إذا قال ورب المصحف نقول ماذا تريد أتريد بالمصحف الأوراق والمداد فهذا صح الأوراق خلق الله والمداد خلق الله أم تريد بالمصحف كلام الله عز وجل إذا قال ذلك نقول لا لا يجوز لانه اذا جعل كلام الله مربوبا صار إيش صار مخلوقا وهذا القول يعني القول بخلق القران قول مبتدع ومنكر فالقران كلام الله منزل غير مخلوق لان الله تعالى تكلم به والكلام صفه المتكلم واذا كان الموصوف خالقا غير مخلوق صارت صفته كذلك غير مخلوقة وعلى كل فنقول يمنع هذا القسم ما دام يحتمل هذا وهذا فليمنع وبدل من هذا القسم المشتبه أقسم ضايل هذا بماذا تقسم إلا تقول رب العالمين ورب الناس وما أشفى ذلك وماذا هذا أو قريب منه قول بعض الناس اللهم لا اسألك رد القضاء ولكن اسألك اللطف فيه هذا غلط فالقول اللهم اني اعوذ بك من سوء القضاء اعوذ بك من سوء القضاء لان قولت لا اسألك رد القضاء ولكن اسألك اللطف فيه كأنك تقول ما يهمنا ما يهمنا ان يكون القضاء بلاء او غير بلاء بس الطف فيه وهذا معناه أنك يستلزم أن يكون الله تعالى وحاشاه من ذلك بخيلا لا يعطيك ما تريد بل قل اللهم إني أسألك العافية أسألك الغنى أسألك الهدى أسألك التقى وما أشبه ذلك أما تقول لا أسألك رجل القضاء فهذا غلط وقد جاء في الحديث لا يرد القضاء إلا, إلا الدعاء ومثل ذلك أيضا الشيء بشيء يذكر قول بعض الناس الحمد لله الذي لا يحمد على مكروه سواه هذا غلط لأن قولك لا يحمد على مكروه سواه سواه كأن هذا الكلام يشعر بأنك تكره ما قضى الله عليك وهذا وإن كان حقيقة إن يكره بعض ما قضاه الله لكن بدلا من ذلك قل ما كان الرسول يقول ماذا كان يقول إذا أصابه ما يكره يقول الحمد لله على كل حال نعم جزاكم الله خيرا سائل يقول فضيلة الشيخ هل صحيح أن هل صحيح ان نعد الهاء من أدوات القسم لحديث ابي بكر الصديق ان ان الهاء حرف الهاء من أدوات القسم لحديث ابي بكر الصديق رضي الله عنه الله نعم لا اله الله هذه ذكرها القسم او ذكر في حروف القسم قليل جدا لكنه موجود في اللغة موجود في اللغة العربية والمشهور ان حروف القسم كم الواو والباء والتاء نعم جزاكم الله خيرا سائل يقول هل ثبت في حديث تسمية خازن الجنة برضوان ايش تسميه خازن الجنة برضوان نعم. نعم يعني يقول هل ثبت أن اسم خازن الجنة رضوان الجواب لا أعلم أنه ثبت عن الرسول عليه الصلاة والسلام لكنه مشهور بين العلماء ومشهور بين العوام تسمية ملك الموت تسمية ملك الموت بإزرائيل وهذا لا اصل له حتى العلماء نصوا على أن هذا ليس بصحيح نعم جزاكم الله خيرا سؤال النساء يقول بنت تزوجت وابوها غير راض عنها فهل هذا الزواج صحيح من عقد لها هذه مشكله لابد ان يكون هناك استفهام عنها من الذي عقد لها النكاح اذا كان ابوها زعلان بين السبب على كل حال المرأة لا تجبر على النكاح يعني لا تجبر المرأة على أن تنكح زوجا معينا حتى أبوها لا يستطيع أن يجبرها لقول النبي صلى الله عليه وسلم لا تنكح البكر حتى تستأذنها لكن لو أنها مثلا خطبها إنسان و... وك... وابوها لا يريد هذا الشخص ينظر إذا كان لسوء خلقه أو نقص دينه فالحق مع أبيها وله أن يمتنع من تزويجها واذا كان لغير ذلك وكانت ترغبه لانه صاحب دين وخلق وربما يكون ابوها ممن لا يريد اهل الدين وابا قل لا تزوج تزوجيه فهنا نقول ان زوجها بنفسه فهذا هو المطلوب وان لم نزوجها بنفسه زوجها أقرب, اقرب الناس اليها بعد ابيها فمثل إذا كان لها إخوان يزوجها من إخوان أعمام يعني ما لا أخوان الا أعمام أعمامها إذا ابت الحمولة أن يزوجوها لأن اباها ابى أن يزوجها وقالوا ما لنا وللخصومات والمنازعات يزوجها القاضي ولا تتك المرأة لا تزوج بشخص رضيته في خلقه ودينه نعم جزاكم الله خيرا سأل يقول هل يجوز الحلف بصفات الله عز وجل الذاتيه كمثل صفه الوجه وكذلك الصفات الفعليه كمثل صفه النزول اما الصفات الذاتيه كالوجه فالوجه يعبر الله به عن نفسه كما في قوله تعالى كل من عليها فان ويبقى وجه ربك ذو الجلال والاكرام وقال تعالى كل شيء هالك الا وجهه فلو قال الانسان اقسم بوجه الله فهو بمنزل قوله اقسم بالله لا باس به اما اذا قال اقسم بيد الله او بعين الله او ما اشبه ذلك فلا, فلا ارى جوازه اما الصفات المعنويه كعلم الله وقدره الله وسمع الله وبصر الله وكلام الله فلا باس ان يقسم بها وكذلك النزول التي هي الصفه الفعليه لا بأس مثل أن يقول ونزول الله إلى السماء الدنيا لا أفعل وكذا نعم جزاكم الله خيرا سأل يقول أو يسأل عن تفسير قوله تعالى من سورة فصلت ثم استوى إلى السماء وهي دخان أول الآيات قال الله تعالى قل لا لتكفرون بالذي خلق في يومين وتجعلون له أندادا ذلك رب العالمين وبعدها وجعل فيها رواسي من فوقها وبارك فيها وقدر فيها أقواتها في اربعه ايام سواء للسائلين ثم استوى الى السماء وهي دخان فقال له وللارض اتي طوان او كرها قالت اتينا طائعا وكذلك مثل هذه الايه قوله تعالى هو الذي خلق لكم ما في الارض جميعا ثم استوى الى السماء فسواهن سبع سماوات وقد اختلف المفسرون رحمهم الله في معنى استوى الى السماء هل المعنى على الى السماء او المعنى قصد واراد الى السماء في هذا قولان للمفسرين من اهل السنه والمثبتين للصفات والذي يظهر لي ان معناها استوى الى السماء اي قصد اليها وذلك لان الحرف حرف الجر يعين المعنى ففارق بين أن تقول استوى إلى كذا أو استوى على كذا الأول يدل على القصد والاتجاه والثاني يدل على العلو واعلم أن هذه المادة اعني ماده استوى ترين في اللغة العربية على أربعة أوجه مطلقة مقيدة بالواو مقيدة بإله مقيدة بعلى ثم الأقسام اربعه مطلقة مقيدة بالواقع مقيدة بإله مقيدة بعلى مثال المطلقة هاتف يلا أحسن. قوله أزه جل ولما بلغ أشده واستوى أحسن تعالى ولما بلغ اشده واستوى هي هنا بمعنى الكمال استوى بمعنى كمر خلقه مثالها مقرونه بالواو يا الايه ناقلون بالواو من نعم من امثله النحويين استوى الماء والخشبة الخشبه هنا المعيه ومعنى استوى هنا تساوى تساوى الماء والخشب ايش الخشب هذا الخشبه تعرفون البركه بركة بركه الماء واحد وضع خشبه في البركه على انه اذا وصل الماء الى هذا انتهى انتهت الثواني استوى الماء والخشب يعني تساوى الماء والخشب الثالث معدات في على نقول بعلى مثاله الرحمن على العرش استوى تكون بمعنى العلو علو خاص بالعرش لا يقال لغير العرش يقال استوى على العرش ولا يقال استوى على السماء ولا يقال استوى على الخلق يقال استوى على العرش وعلى على السماء وعلى الخلق وهنا يجب الانتباه الفرق بين العلو الخاص والعلو المطلق، العلو المطلق ربنا عز وجل فوق كل شيء. العلو الخاص في إيش؟ على العرش. الرابع أن تتعدى بإله، وهذا هو ومثل هذا قوله تعالى ومثال ذلك قوله تعالى ثم استوى إلى السماء والأصح أن هنا أن نستوى هنا بمعنى القصد. نعم. جزاكم الله خيرا هذه سائلة تقول أنا امرأة مغتربة أنا ايش أنا امرأة مغتربة نعم. وليس معي أحد من أقاربي سوى زوجي وأطلب منه خروجي إلى المسجد النبوي أو الخروج لزيارة جاراتي فيقول لي زوجي لا أريد, لا أريد أن تكوني خراجة ولاجه خراجة ولاجة نعم قال يجوز له ان يمنعني هذا السؤال ما تقول أنا امرأة مغتربة وليس معي أحد من أقاربي سوى زوجي وأطلب منه خروجي إلى المسجد النبوي أو الخروج لزيارة جاراتي فيقول لي زوجي لا أريد أن تكوني خراجة ولاجه فهل يجوز له أن يمنعني؟ نعم الزوج بالنسبة لزوجته سيد سيد جنين ذلك قول الله تعالى وألف يا سيدها لدى الباب والمراض به زوجها وهي بالنسبة إليه أسيرة أسيرة لقول النبي صلى الله عليه وسلم اتقوا الله في النساء فإنهن عوان عندكم وعوان جمعوا عانية والعانية مؤنة العاني والعاني هو الأسير ولهذا من حق المسلم على اخيه أن يفك العاني أي الأسير فإذا ضممت الآية إلى الحديث تبين لك أن حكم المرأة راجع إلى من؟ إلى زوجها فإذا رأى من المصلحة أن يكفها عن الخروج فله ذلك ولكن إذا لم يرى مصلحة في كف عن الخروج فينبغي له أن لا يشدد عليها ولا يطلقها اطلاقا كاملا يكون بين هذا وهذا فحبسها مطلقا فيه مشقة وإطلاق العنان لها ايضا فيه تهاون. وليكن مع زوجته معاشرا لها بالمعروف فإن الله تعالى قال عاشروهن بالمعروف وقال عز وجل ولهن مثل الذي عليهن بالمعروف ولكن للرجال عليهن درجة نعم جزاكم الله خيرا هذا السائل يقول أعلم دين خلاصة يا أخواني إذا كان الزوج موجودا الآن أقول لا تمنع زوجتك من الخروج مطلقا بل إذن لها وسع لها ونقول للزوجة إذا منعك الزوج فالحق له اصبري واحتسبي واسأليه لماذا وبيني له أنك تخرجين بسلام وترجعين بسلام نعم يقول السائل أقرأ للسلسة على عجلها وبجلها أقرأها على عجلها وبجلها يقول أعلم جيدا أن المدينة المنورة تطرد الخبيثة ومع ذلك أعلم جيدا أن بعض الناس الذي ال الذي تفعل الخبائث موجودون جزاق الله نعم اولا المدينه المنوره شاع هذا الوصف بين الناس رسميا واجتماعيا ولكنني لم ارى هذا في كتب الاقدمين وانما توصف المدينه بالنبويه وهذا هو اخص وصف لها النبوية لانه مهاجر النبي صلى الله عليه وسلم ولأن هدوثنا فيها صلوات الله عليه المنوره المنورة كل مدينة دخلها الإسلام فقد دخلها النور فهي منورة وأيما أولى ان نصب المدينة بما لا يصب به غير غيرها أو بوصف عام الأول أصبها بما لا يصب به, به غيرها وكون الشيء يشيء بين الناس ليس يعني انه احسن الابصار فما دمنا معنا عقول ونعرف مدلولات الالفاظ اللغويه فنقول المدينه النبويه المدينه المنوره نحن نعلم انه لو كان المدينه في اقصى العراق او أقصى الشام او اقصى اليمن او اقصى المغرب ودخلها الاسلام فهي إيش منوره لا شك يا ايها الناس قد جاءكم برهان من ربكم وانزلنا اليكم نورا مبينا فمتى الإسلام الاسلام في مكان فهو منور لكن المدينه النبويه حتى مكة لا تشارك في هذا مكه وان كانت الرسول بعث فيها وهي مبعثه عليه الصلاه والسلام لكن مقره الاخير هو ايش في المدينه فاذا نقول في تصحيح سؤال السائل المدينة النبوية وهذا من العجل والبجر كما قال اخ لكن الثاني يقول إنها تم في وتنفي وتم في النفاق لكن رسول عليه الصلاة والسلام لم يبين متى كان متى يكون هذا النفي وقد ثبت عن النبي عليه الصلاة والسلام أن الدجال لا يدخل المدينة وأنه يكون في أحد سباقها ثم ترجف ثلاث مرات فيخرج منها من كان منافقا أو ما أشبه ذلك نسيت رفع حديث نعم جزاكم الله خيرا هذا سائل يقول زوجت ابنتي لشاب ملتزم ولكن بعد الزواج تغير وبدا التدخين وادخل التلفاز كما بدأ التهاون في حضور الجماعة في المسجد نعم. فماذا علي أن نفعل معه المعاصي معاصي الزوج لا توجب ان يفسخ نكاحه، فما دام الرجل لم يصل الى حد الكفر فانها تبقى عنده ولكن يناصح ويبين له ان حرام ويبين له فائده التقوى والتوبه الى الله عز وجل فلعله يتوب اما اذا كان لا يصلي ابدا كان في الاول ملتزما ثم صار لا يصلي فهنا يجب ان نفرق بينهما ولا يجوز أن تبقى معه طرفه عين، لأنه بتركه الصلاة صار كافرا مرتدا كفرا أكبر مخرجا عن الملة فيجب أن يفرق بينه وبين زوجته فإذا فرق بينهما قيل لك قيل لك الآن الخيار ما دامت في العدة فإن رجعت إلى الإسلام وصليت رجزناها عليك وإن بقيت على كفرك فلا نردها عليك إلا إذا شاب الغراب إلا إذا شاب الغراب نعم الغراب يشيب ولا ماشي نعم طيب على كل حال الأمر واسع يعني بعض الناس تقول أنتم إذا قلتم بأن هذا الذي لا يصلي تفسق منه زوجته معناه أنكم أبقيته كثيرا من الناس بلا زوجة نقول قال هذا نحن نقول تفسخ من أجل عيش أن يصلي هذا مما يحمله على أن يصلي إذا علم أنه إذا ترك الصلاة فرق بينه وبين زوجته فسوف يصلي ونحن نرحب به إذا عاد إلى الإسلام نعم جزاكم الله خيرا سأل يقول هل يجوز تقبير المصحف و... هل يجوز تقبيل المصحف ووضعه في الرأس نعم إني أقول لكم قاعد بارك الله فيكم أس أول أسألكم هل نحن أشد تعظيما لكلام الله من أصحاب رسول الله لا لا, لا ولا نعم لا هل ورد عنهم أنهم يقبلون المصاحف عند انتهاء من, من القراءة لا هل ورد عنهم أنهم يستجون عليها يعني يضعون على جباههم لا. لا اذا كان كذلك فليسعنا ما يسعهم أصحاب الرسول عليه الصلاة والسلام عظموا القرآن بما لا نعظمه نحن مع وجوب تعظيمنا إياه عظموه بماذا بتصديق أخباره وامتثال أوامره واجتناب نواهي والدفاع دونه وبيان معناه للأمة هل هذا التعظيم موجود عندنا الآن لا لا تقول لا ولا نعم هو الحمد لله موجود في كثير من المسلمين لكن فيه نقص وأما الأمور الشكلية هذه كالتقبل المصحب والسجود عليه بوضع الجبهة فهذا لم يرد عن الصحابة إذن يسعنا إيش ما وسع الصحابة رضي الله عنه اسمع قول الله عز وجل والسابقون الأولون من من المهاجرين والانصار بعده والذين اتبعوهم باحسان يعني اتباع تاما المتابه بالاحسان يعني اتباع تاما رضي الله عنهم ورضوا عنه اللهم انا نسالك ان, أن تزقنا اتباع ائثار السلف الصالح عقيده وعباده واخلاقا ومعامله انك على كل شيء قدير والحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم على نبينا محمد وآله وصحبه أجمعين